ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم ع ب اانتم د ه ء فيقول أ أ اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أ ج ا ج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 خالدين فيها ح س ن ة مستقرا ومقاما قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما